Aguz bil-Lahil-Sami al-Ghayim min al-Shaytan al rahim Alhamdulillahi Rabbi al ياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال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 من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 124. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 125. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 124. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 125. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر على Bismillahirrahmanirrahim Qul huo Allah ahad Allah ussamad Lem yalidu walem yuelid Walaam yakul lahum kufuwa aad Bismillahirrahmanirrahim Qul huo Allah Allahu salamedd, laamjallid, laamjallid, laamjallid, يولد laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, Bismillahi laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, Allahu laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid, laamjallid,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 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الناس إله Säärin lues lues ilhonnes, alle di lues lues lues lues lues lues lues lues lues lues lues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 أمسينا وأمسى الملق لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه نشور. أمسى وأمسى الملق لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور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 فاتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وسطر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآفرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآفرة اللهم ما أمسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر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 رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزن عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزن عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi al-qabr la ilaha illa anta Allahumma 'afini fi badani Allahumma fi 121. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا سمعي اللهم عافني في بصري 110. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي Tani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mas ta'atuh, abu إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى 111. 112. Muhammad, 114. 115. 116. Muhammad, 118. 118. 119. 119. 119. 111. aalameen innaka Hamidum Majid Allahumma Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا, محمد كما باركت على سيدنا Surah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 Subhanak Allhumma wa bihamdik aishhadu allaa illa anta asta warfirk wa atubu ileik Subhanak Allhumma wa bihamdik aishhadu allaa illa anta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 صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيل امه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Tabihi qalamuk wa apsahu kitabuk waruḍallahum ma'asadatina abi bakr wa umar wa uthman wa تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد <تصفيق> لله